موسوعه ا ل ن ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ي ه そう。<音楽> you、uh -huh.